وهو أن يقال كيف عدا فعل الوسوسة في طاها بإلى في قوله فوسوس إليه الشيطان مع أنه عداه في الأعراف باللام في قوله فوسوس لهم الشيطان وللعلماء عن هذا السؤال أجوبة أحدها أن حروف الجر يخلف بعضها بعضا فاللام تأتي بمعنى الى كعكس ذلك قال الجوهري في صحاحه وقوله تعالى فوسوس لهم الشيطان يريد إليهما ولكن العرب تصل بهذه الحروف كلها الفعل انتهى وتبعه ابن منظور في اللسان ومن الأجوبة على ذلك إرادة التضمين قال الزمخشري في تفسير هذه الآية فإن قلت كيف عدى وسوس تارة بالله في قوله فوسوس لهما الشيطان وأخرى بالا قلت وسوسه الشيطان كولوله الثكلى ووعوعه الذئب ووقوقه الدجاجه في انها حكايات للأصوات وحكمها حكم صوتا وأجرس ومنه وسوس المبرسم وهو موسوس بالكسر والفتح لحن وأنشد ابن الاعرابي وسوس يدعو مخلصا رب الفلق فإذا قلت وسوس له فمعناه لأجله كقوله أجلس لها يابن يا أبي كباشي فما لها الليلة من إنفاشي غير السرى وسائق النجاشي ومعنى وسوس إليه أنهى إليه الوسوسه. فقوله حدث إلي وأسر إلي انتهى منه وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى الخلاف المشهور بين البصريين والكوفيين في تعاقب حروف الجر وإتيان بعضها مكان بعض هل هو بالنظر إلى التضمين أو لأن الحروف يأتي بعضها بمعنى بعض وسنذكر مثالا واحدا من ذلك يتضح به المقصود. فقوله تعالى مثلا ونصرناه من القوم الذين كذبوا باياتنا الايه على القول بالتضمين فالحرف الذي هو من وارد في معناه لكن نصر هنا مضمنة معنى الإنجاء والتخليص اي انجيناه وخلصناه من الذين كذبوا بآياتنا والإنجاء مثلا يتعدى بمن وعلى القول الثاني فنصر والد في معناه، لكن من بمعنى على أي نصرناه على القوم الذين كذبوا الآية وهكذا في كل ما يشاكله وقد قدمنا في سورة الكهف أن اختلاف العلماء في تعيين الشجرة التي نهى الله آدم عن الأكل منها اختلاف لا طائل تحته لعدم الدليل على تعيينها وعدم الفائدة في معرفة عينها وبعضهم يقول هي السنبلة وبعضهم يقول هي شجرة الكرم وبعضهم يقول هي شجرة التين إلى غير ذلك من الأقوال قوله تعالى فأكل منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة الفاء في قوله فأكلا تدل على أن سبب أكلهما هو وسوسة الشيطان المذكورة قبله في قوله فوسوس إليه الشيطان أي فأكل منها بسبب تلك الوسوسة وكذلك الفاء في قوله فبدت لهما سوآتهما تدل على أن سبب ذلك هو أكلهما من الشجرة المذكورة فكانت وسوسة الشيطان سببا للأكل من تلك الشجرة وكان الأكل منها سببا لبدو سوآتهما وقد تقرر في الأصول في مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء تدل على التعليل كقولهم سها فسجد أي لعلة سهوه وسرق فقطعت يده أي لعلة سرقته كما قدمناه مرارا وكذلك قوله هنا فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكل منها أي بسبب تلك الوسوسة فبدت لهما سوآتهما أي بسبب ذلك الأكل ففي الآية ذكر السبب وما دلت عليه الفاء هنا كما بينا من أن وسوسة الشيطان هي سبب ما وقع من آدم وحواء جاء مبينا في مواضع من كتاب الله كقوله تعالى فأزل لهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه فصرح بأن الشيطان هو الذي أزل لهما وفي القراءة الأخرى فأزالهما وأنه هو الذي أخرجهما مما كان فيه أي من نعيم الجنة وقوله تعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة الآية وقوله فدلاهما بغرور إلى غير ذلك من الآيات وما ذكره جل وعلا في آية طه هذه من ترتب بدو سوآتهما على أكلهما من تلك الشجرة اوضحه في غير هذا الموضع كقوله في الأعراف فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وقوله فيها أيضا كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما وقد دلت الآيات المذكورة على أن آدم وحواء كانا في ستر من الله يستر به سواتهما وأنهما لما أكل من الشجرة التي نهاهما ربهما عنها انكشف ذلك الستر بسبب تلك الزلة فبدت سواتهما أي عوراتهما وسميت العورة سوءة لأن انكشافها يسوء صاحبها وصار يحاولان ستر العورة بورق شجر الجنة كما قال هنا وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وقال في الأعراف فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة انتهى وقوله وطفقا أي شرعا فهي من أفعال الشروع ولا يكون خبر أفعال الشروع إلا فعلا مضارعا غير مقترن بأن وإلى ذلك أشار في الخلاصة بقوله وترك أن معذ ذي الشروع وجبا كانشا السائق يحدو وطفق كذا جعلت وأخذت وعلق فمعنى قوله وطفق يخصفان أي شرعا يلزقان عليهما من ورق الجنة بعضه ببعض ليستر به عوراتهما والعرب تقول خصف النعل يخصفها إذا خرزها وخصف الورق على بدنه إذا ألزقها وأطبقها عليه ورقة ورقة وكثير من المفسرين يقولون إن ورق الجنة التي طفق آدم وحواء يخصفان عليهما منه إنه ورق التين والله تعالى أعلم وأعلم أن الستر الذي كان على آدم وحواء وانكشف عنهما لما ذاق الشجرة اختلف العلماء في تعيينه فقالت جماعة من أهل العلم كان عليهما لباس من جنس الظفر فلما أكل من الشجرة أزاله الله عنهما إلا ما أبقى منه على رؤوس الأصابع وقال بعض أهل العلم كان لباسهما نورا يستر الله به سوآتهما وقيل لباس ياقوت إلى غير ذلك من الأقوال وهو من الاختلاف الذي لا طائل تحته ولا دليل على الواقع فيه كما قدمنا كثيرا من أمثلة ذلك في سورة الكهف وغاية ما دل عليه القرآن أنهما كان عليهما لباس يسترهما الله به فلما أكل من الشجرة نزع عنهما فبدت لهما سواتهما ويمكن أن يكون اللباس المذكور الظفرة أو النور أو لباس التقوى أو غير ذلك من الأقوال المذكورة فيه وأسند جل وعلا إبداء ما ووري عنهما من سوءاتهما إلى الشيطان في قوله ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوءاتهما. كما أسند له نزع اللباس عنهما في قوله تعالى كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما لأنه هو المتسبب في ذلك بوسوسته وتزيينه كما قدمناه قريبا وفي هذه الآية الكريمة سؤال معروف وهو أن يقال كيف جعل سبب الزلة في هذه الآية وهو وسوسه الشيطان مختصا بآدم دون حواء في قوله فوسوس إليه الشيطان مع أنه ذكر أن تلك الوسوسة سببت الزلة لهما معا كما أوضحناه والجواب ظاهر وهو أنه بين في الأعراف أنه وسوس لحواء أيضا مع آدم في القصة بعينها في قوله فوسوس لهما الشيطان فبينت آية الأعراف ما لم تبينه آية طاها كما ترى والعلم عند الله تعالى أيها المستمع الكريم في الآية إشارة إلى وجوب ستر العورة نأتي على ذكرها في اللقاء القادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته